اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، اهدينا، اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، نصي، نصي، اهدينا الصراط، نصي، نصي، اهدينا الصراط الصراط.